ربك فحدث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله جل وعلا في سورة الضحى والضحى والليل إذا سجى يقسم الله تعالى بالضحى وتقدم معنا أن الله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته ولا يقسم الله تعالى إلا بشيء يريد أن يلفت نظر عباده إلى عظمته الليل والضحى والشمس إذا كورت فقال الله جل وعلا هنا والضحى والليل إذا سجى إذا سجى أي لهمت ظلمته وعمت ظلمته المخلوقات والأشجار والجبال ما ودعك ربك وما قلعه ما تركك ربك قيل سبب نزول هذه السورة أن قريشا مر بعضهم على النبي عليه الصلاة والسلام وقد مضى له وقت لم يوحى إليه بشيء جل وعلا لم يح الله تعالى بشيء إلى نبيه عليه الصلاة والسلام فقالت بعض قريش قالوا قلاك ربك يعني أبغضك ربك تركك ربك فقال الله تعالى ما ودعك ربك ما ودعك ربك وما قال ما تركك ربك ولا قال يعني ما أبغضك بعدما أحبك وهو صلى الله عليه وسلم هو حبيب رب العالمين وخليل رب العالمين ونسأل الله أن يرزقنا شفاعته يوم القيامة قال ما ودعك ربك وما, ربك وما قال ولا الآخرة خير لك من الأولى يعني الى الاخره يعني يوم القيامة ترى خير لك من الدنيا التي أنت فيها ستجد من السعادة في الآخرة والأنس ما لم تجده في الدنيا وقيله الاخره يعني مستقبل الأيام القادمة خير لك من الأيام التي أنت فيها إن كنت الآن في مكة مثلا في بلاء أنت وأصحابك فاعلم أن الأيام القادمة هي خير لك إن كنت الآن في حاجة في أصحابك وكله من المال اعلم أن الأيام القادمة خير لك إن كنت الآن في قلة من أصحابك وضعف في العدد و اعلم بأن الأيام القادمة خير لك ولذلك قال الله تعالى المتاخر خير لك من المتقدم ولا الاخره خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى سوف يعطيك ربك من النصر فترضى يعطيك ربك من النفق هو المال فترضى يعطيك ربك من كثرة المؤمنين فترضى يعطيك ربك من والسعادة والأنس والراحة مع أصحابك فترضى وقيل يعطيك في الآخرة وهو صلى الله عليه وسلم موعود بالأمرين وهو أهل لها قال ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجد يتيما فآوى توفي والد النبي عليه الصلاة والسلام وهو صلى الله عليه وسلم لا يزال جنينا في بطن أمه ثم توفيت أمه وعمره أربع سنوات فكفله جده فلما بلغ عمره السادسة أو السابعة توفي الجد ثم كفله عمه فهو عليه الصلاه والسلام نشأ يتيما صلوات ربي وسلامه عليه والله تعالى آواه وكمله بالعقل والحكمة والشجاعة والقوة والعنكه والنبوه بعد ذلك ألم يجدك يتيما؟ واليتيم قد يهمل ولا يعني يلتفت إليه أحد لكن الله تعالى آواك وجمعك وأعطاك وأحسن إليك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى كما قال جل وعلى فئية أخرى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان يعني أنزل الله تعالى القرآن على نبينا عليه الصلاة والسلام وهو لا يقرأ ولا يكتب ولا يعني يعرف من من أمور الدين ما إلا ما علمه الله تعالى فقال الله جل وعلا وجدك ضالا ضالا يعني لم تعرف بعد طريق النبوة لا يعني الضلال وقوع في ما تقع في قريش من شرك أو معصية أو نحو ذلك كلا وعليه صلى الله عليه وسلم لم يشرب لصنم لا في جاهلية ولا في اسلام ولم يشرب خمرا لا في جاهلية ولا في اسلام وهو عليه الصلاة والسلام اكتمل بالخلق الحسن في الجاهلية وكمله الإسلام أكثر وأكثر أدبه ربه فأحسن تأديبه لكن المقصود ضالا أي عن معرفة الرسالة والنبوة فهدى هداك إلى النبوة والرسالة ووجدك عائلاً العائل هو الفقير فأغنى ثم قال الله جل وعلا فأما اليتيم فلا تقهر أحسن إلى الأيتام لأنك كنت يتيماً قبل ذلك وأما السائل فلا تنهر لأنك كنت عائلاً أيضاً فقيراً السائل سواء السائل الذي يسألك المال لا تنهره ما تريد تعطيه بارك الله فيك أنا ليس معي مال أو نحو ذلك لكن لا تسبه ولا تلعنه ولا ولا تتصرخ به أو تشتمه لا تنهره اعتذر بلطف هذا السائل المال الذي يأتي يطلب منك مالا أو مساعدة أو نحو ذلك وكذلك السائل الذي يسألك في أمور الدين والشريعة الذي يستفتي. وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث قل يا رب لك الحمد والله الحمد لله الله أحسن صحتي الله أعطاني من المال الحمد لله الله ستر علي الله أصلح أولادي لا تجحد نعمة الله عليك أسأل الله لي ولكم استوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته